يتقدم فرعون قومه يوم القيامة حتى يدخلهم النار وإياه وساء المورد الذي يوردهم اليه تأمل أخي الكريم هذه الآية الكريمة حتى كل من كان إماما في الاضلال أن يتنبه العياذ بالله ووجدنا في هذه الحياة في هذه الأيام من يريد أن يفسد الناس ويتبختر ويحاول أن يضل الشباب والشابات بل حتى الشيوخ نسأل الله العافية والسلامة ورأينا من تمادى بهذا ثم أدله الله تعالى بالمرض وحصل فيه ما حصل من انواع المرض فلا ينفعه ماله الذي جمعه من الحرام ولا ينفعه تبختره والإنسان يقرأ الآيات حتى يتعظ حتى يعمل وتأمل يقدم قومه وهذه فيها دلالة على أن فرعون مات كافرا ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن قوم فرعون أنه يقدم قومه ولم يقل يسوقهم وإنما أوردهم النار ومعلوم أن المتقدم إذا أورد المتأخرين النار كان هو أول من يردها وإلا لم يكن قادما بل كان سائقا ويوضح ذلك أنه قال سبحانه أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المرفوض فعلم من ذلك أنه وهم يردون النار وأنهم جميعا ملعونون في الدنيا والآخرة فالإنسان ينتفع من كل لفظة من ألفاظ القرآن الكريم وأنت لا تستغرب أن يأتيك متنطع ويتحدث بأن فرعون ينجو. وربنا يقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وتأمل في هذه يعني فأوردهم النار وأنت تجد بعض الناس يسعى ليل نهار صباح مساء ليبث الخير ويبث النور ويشرح للناس أمر الدين ولكن هذا أوردهم النار فأوردهم بأنه بصيغة الماضي وفيه تنبيه على تحقق وقوع ذلك الإيراد وإلا فقرين قوله يوم القيامه تدل على أنه لم يقع في الماضي ولكن اتي به لنعلم ان أن هذا أمر متحقق يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أي يتقدم فرعون قومه يوم القيامة فيمضي بهم إلى النار فيدخلونها معه إذن وهكذا كل من كان إماما في الإرلال يقدم قومه إلى النار عياذا بالله ثم ربنا بين أن هذا الإيراد هو أقبح شيء قال وبئس الورد المورود، أي وبئس المدخل الذي يدخلونه لأن الإنسان يسعى للنجاة في هذه الدنيا يسعى الإنسان لفكاف رقبته فأنت في هذه الدنيا لك رقبه واحدة تسعى طوال هذه الدنيا لاجل أن تفك رقبتك من رق يوم القيامة لأن الذي يرق يوم القيامة غير مفكوك أبدا ثم قال تعالى واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة وبئس الرفد المرفوض وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردا وإبعادا من رحمته مع ما أصابهم من الهلاك بالغرق وأتبعهم طردا وإبعادا منها يوم القيامة ساء ما حصل لهم من في اللعنتين والعذاب في الدنيا والآخرى إذن وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ولحن مر معنا في تفسير الصحيفة أظن أربعة وعشرين من سورة البقرة وفيها أولئك الذين أصحاب الرحم هم الذين يعلمون الناس الخير وأيضا أولئك الذين يلعنهم الله والملائك واللاعنون وهم الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات اذن وأتبعوا في هذه لعنة فلما كان فرعون موصوفا بعظم الحال وكثرة الجنود والأموال وضخامة المملكة حقر الله تعالى دنياه بتحقير جميع الدنيا التي هي منها بإسقاطها في اكتفاء بالإشارة إليها وأتبعوا في هذه يعني دنيا فرعون وما قبله وما بعد كلها ربنا سماها بهذه قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ففرعون اشتهر بالجبروت والطغيان والذهب وكثره الجند وبنوا البنيان العالي فربنا قد حقر دنياه وجميع الدنيا قالوا اتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه وبئس الرفض المرفود أي اتبعهم الله في هذه الدنيا مع غرقهم في البحر لعنة ويوم القيامة يلعنون لعنة أخرى إذا هي لعنة الدنيا ولعنة الآخرة إذن عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والمؤمن حينما يعمل الصالحات ينال جزاءه في الدنيا والآخرة فعلي الإنسان أن لا يضيع أن لا يضيع فرصة وأن لا يقترف اثما حتى ينال خير الدنيا والآخرة وحسنة الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال تعالى بئس الرفض المرفوض أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم حيث ترادفت عليهم لعنتان من الله لعنة الدنيا ولعنة الآخرة فهكذا الإنسان يعني يحذر غاية الحذر ويراقب نفسه غاية المراقبة واللسان يقرأ هذه القصص حتى لا يقع فيما وقع فيه لأن الخسارة كبيرة ثم قال الله تعالى ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد ذلك المذكور في هذه السورة من اخبار القرآن نخبرك أيها الرسول به من هذه القرى ما هو قائم ما هو قائم المعالم ومنها ما محيت معالمه فلم يبقى له أثر وتأمل كيف أن الله يمن علينا بعلم الأولين وأن الإنسان يأخذ العبرة وأنه كانت على هذه الحضارات قائم كثيرة بعضها ذهب ومحي لم يصلنا منه شيء وبعضها بقيت آثاره ومعالمه حتى نأخذ العبرة منه. قال ذلك من انباء القرى نقصه عليك أي ذلك الذي قصصناه عليك يا محمد طب نلمنا على نبينا وعلينا أيضا أي ذلك الذي قصصناه عليك يا محمد في هذه السورة من اخبار القرى التي اهلكنا أهلها نخبرك به لتنذر به الناس ويكون ذلك آية على رسالتك وموعظة وذكرى للمؤمنين فالإسلام لا بد أن ينتفع وأن يجعلها عبرة يعبر بها من مواطن الهلاك إلى مرافئ النجاة قال تعالى منها قائم وحصيد أي من تلك القرى التي قصصنا عليك قرى عامر بنيانها ومنها خراب قد تهدم بنيانها وهذا الذي بلغنا، والذي لم يبلغنا كلهم من رحمة الله حتى نأخذ العبرة وننظر في هذه الأرض كم عاش عليها أقوام وهلكوا الله خلقهم ورزقهم ثم أهلكهم فيخضع الإنسان لربه قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنف عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيل وما ظلمناهم بما أصدناهم به من هلاك ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بكفرهم بالله فما دفعت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ما نزل بهم من عذاب حين جاء أمر ربك أيها الرسول بإهلاكهم وما زادتهم آلهتهم هذه إلا خسرانا وهلاكا ولا شك أن معصية الله المعصية لا تزيد الإنسان إلا أداء وتأمل رحمة الله بعباده والمهل التي جعلها لهم قال وما ظلمناهم فربنا لا يظلم ولا يهضن ولكن ظلموا أنفسهم أي وما ظلمنا أهل تلك القرى حين اهلكناهم ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فاستحقوا العقاب لأن الإنسان مطالب أن يختار لنفسه أفضل الأمور وأحسن الأمور وأنه مستأمن على كل نعمة وذلك كل نعمة بأيدينا أو عندنا هي بلية إن لم نضعها في محلها وإن لم تقربنا إلى الله تعالى فإن لم نضع هذه النعم في محلها ظلمنا أنفسنا فما أغنت عنهم آلهت آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي فما نفعتهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ولم تدفع عنهم شيئا لما اتاهم عذاب الله وما زادوهم غير تتبيل اي وما زادت هذه الالهه عابديها غير تخسير وإهلاك وتدمير عندما جاء امر الله بعقابهم ثم قال الله تعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد وكذلك الاخذ والاستئصال الذي اخذ الله به القرى المكذبه في كل زمان ومكان ان اخذه للقرى الظالمه اخذ مؤلم قوي وتامل هذه الايه الكريمه ايها الاخ الكريم وقس نفسك امامها وانظر فيما ظالمك فيما بينك وبين نفسك وفيما بينك وبين العباد وانظر إلى التوحيد هل حققته أم وقعتك بالظلم العظيم أي وكما أهلك ربك يا محمد أهل القرى التي قصصنا عليك كذلك نهلك أمثالهم من الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي. ومن تفسير القرآن بالسنة ما رواه أبو موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد وتأمل أن عذاب الله شديد وأنه لا يعذب عذابه أحد قال تعالى إن أخذه أليم شديد أي إن إهلاك الله وعقابه للظالمين موجع شديد الإيلام فكل أليم في القرآن موجع كما نص عليه ابن عباس وربنا قال إن بطش ربك لشديد ثم قال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامه ذلك اليوم الذي يجمع الله له الناس محاسبتهم وذلك يوم مشهود يشهده أهل المحشر إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخره الإنسان ينتفع من جميع الآيات والسعيد من التعظى بغيره والشقي من التعظى به ومعنى هذه الآية أي إن في إهلاك الله للظالمين عبرة وعظة لمن يخاف عذاب الله ويخاف عذاب الاخره ثم ذكرنا ربنا بيوم القيامة الذي نذكره في كل صلاة بل في كل ركعة ذلك يوم نجموع له الناس أي هذا اليوم يوم القيامة يجمع الله فيه كل الناس أولهم وآخرهم ليجازيهم فيه بأعمالهم وليقتص منهم إذن هو يوم الحساب والجزاء والقصاص وذلك يوم مشهود أي هو يوم يشهده جميع الخلائق من الملائفة والإنس والجن والطير والوحوش وجميع الدواب ثم قال تعالى عن هذا اليوم وما نؤخره إلا لأجل معدود أي لا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم العدد فربنا يعلمه ولكن لم يعلم احدا به أي وما نؤخر مجيء يوم القيامة إلا لوقت محدد معدود عند الله لا يزاد فيه ولا ينقص منه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم يأتي ذلك اليوم لا تتكلم أي نفس بحج أو شفاعه إلا بعد إذنه والناس فيه نوعان شقي يدخل النار وسعيد يدخل الجنة يعاننا الله تعالى وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة إذا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه أي حين يأتي يوم القيامة لا تتكلم أي نفس إلا إذا أذن الله لها بذلك يوم يقوم الروح والملائجة صفا لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه فمنهم شقي وسعيد أي فمن الناس أشقياء يومئذ وهم الكافرون وسعداء وهم المؤمنون المتقون فأما الذين شقوا فث النار لهم فيها زفير وشهيق فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون في النار ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما يعانون من لهيبها أي فأما الذين حصلت لهم الشقاوة فهم منغمسون في عذاب النار لهم فيها زفير قبيح يخرج من حلوقهم وشهيق شديد في صدورهم من شدة العذاب الذي هم فيه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ما كثون فيها أبدا لا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إخراجه من عصاة الموحدين إن ربك أيها الرسول فعال لما يريده فلا مستكره له سبحانه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي لابتين في النار أبدا أهل النار لابتين فيها إلا ما شاء ربك أي إلا من شاء ربك يا محمد أن يخرجه من النار من عصاة الموحدين فيدخلهم الجنة برحمته فهذا من رحمة الله تعالى وفي صحيح البخاري حديث الشفاعة وكذلك في صحيح مسلم شرحه واضح جدا إن ربك فعال لما يريد أي إن ربك يا محمد لا يمنعه مانع من فعل ما يريده بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله لإيمانهم وصلاح اعمالهم فهم في الجنة ما يكثون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين إن نعيم الله لاهل الجنة غير مقطوع إذن وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي وأما الذين رزقهم الله السعادة برحمته فهم في الجنة والجنة هي رحمته يدخل من يشاء في رحمته لا بثين فيها أبدا أي باقين فيها أبدا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يخرجون منها أبدا إلا ما شاء ربك أي إلا من شاء ربك يا محمد أن يدخلهم النار من عصاة الموحدين ثم يخرجهم إلى الجنة برحمته عطاء غير مجدود أي عطاء من الله لاهل الجنة مستمر غير مقطوع عنهم وهذا من رحمة الله تعالى بعباده هذا وبالله التوفيق طبعا بغية الفوائد التي ذكرها الأخوة في هامش الصفحة أولا التحذير من اتباع رؤساء الشر والفساد وبيان شؤم اتباعهم في الدارين تنزه الله تعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي. لا تنفع الهه المشركين عابديها يوم القيامة ولا تدفع عنهم العذاب انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد إن خالد إن في الجنان وشقي خالد في النيران نسأل الله يجعلنا من السعداء وإياكم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته